يقول السائل يوجد شاب سلفي يأتي بكلام لأهل العلم من أمثال الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهم الله من مواقع أهل الأهواء والبدع وهذه المواقع تعرض كلام الشيخين على علماء آخرين أمثال المفتي والشيخ الفوزان فيخطئون الكلام المنسوب للشيخين فلما نصحناه افتداء بعدم الدخول إلى تلك المواقع التي تنشر مثل هذا قال إنه يريد كشف تلاعب هؤلاء الناس وتبرئة ساحة المشايخ فما نصحتكم الجواب ان بدخول مواقع أهل البدع والأهواء واهل الفتن تضر بالقلب وهذا ضرب من ضروب مجالسة أهل الأهواء وملاسقتهم بل قد يكون أخطر من مجالسة اهل البدع لأن العلة واحدة الذي يخشى من مجالسة أهل البدع أن يلبس عليك دينك وهؤلاء يلبسون تأصيلا بما لا يحسنه بعض أهل البدع إذا جلست معه هؤلاء يزينون بكلام من منمق وبذكر مراجع وتلبيس بكلام بعض المشايخ الذين يوظفونه لاجل هواهم وهو ضد أهوائهم فلذلك دخوله بمواقع لا يجوز وحرام والغاية لا تبرر الوسيلة من أصوله للسنة والجماعة أن الغاية لا تبرر الوسيلة ففعله هذا بدعة وحرام فلا يجوز أن يفعله لأجل الرد عن الهدعة فلا يرد على البدعة إلا بالسنة بالحق بالهدى فإذا رجبت على أهل البدعة بالبدعة كانت الاثر السلبي المتركب عليه اعظم من الاثر الذي تظن انه ينفع لذلك بفعلك هذا انت تنشر الشبه وذلك انه بعض الناس لا يفهمون مثل هذه القضايا فاذا عمل مقارنة بين كلام الشيخ فلان والشيخ فلان ربما التبس عليه ولم يفهم وجهه ووقع عنده شك وريب فلا يجوز نشر مثل هذا الكلام والعلماء لا يخالفون الشيخ ربيع في التحذير من أهل البدع أبدا قد يختلفون في اسم شخص لا يعرفه هذا ويعرفه هذا كما اختلف أهل الحديث سابقا فالعفر بالدليل لذلك الذي يأتي ويضرب كلام هذا بهذا إنما هو كلام أهل الأهواء وهو فعل الكرابيسي وأصحابه من أهل البدع لذلك لا يجوز دخول هذه المواقع ولا نشر مثل هذه المقالات التلبيسية انظر المقالات السلفية من المواقع السلفية وانقلها وانشرها والله اعلم وهذا الشاب انصحه وبين له فان رأيتم يفسد ويستمر في مثل هذا التلاعب والفتن احذروه وحذروا منه اذا استمر وما سمع النصيحة لان هذا قد يمرض وهو لا يشعر بل هو الان مريض فيجب عليه أن يتداوى بسرعة قبل أن يستفخل الداء هذه نصيحتي له أسأل الله أن يبصره بالحق وأن يجنبه الأهل الهوى والفتن يقول السائل هل يجوز تغمض العينين في الصلاة؟ تغمض العينين في الصلاة لا أعلم حديثا في النهي عنه يعني الآن لا أتذكر يعني المسألة معروفة والعلماء تكلمون